بوك تو هفتاد و ثمانية وسبعون ثمانية وسبعون, ثمانية وسبعون يك الصفات, واحد الصفات واحد الصفات واحد يك خانوم پير امرأة كبيرة السن. امرأة كبيرة السن. يك خانومة تشاك. امرأة سمينة. امرأة سمينة. يك خانومة كونج امرأة فضولية. امرأة فضولية. يك خدروي نو. سيارة جديدة. سیاره جدید. یک خودرو سریع. سیاره سریع. سیاره سریع. یک خودرو راحت. سیاره مريحة. سیاره مريحة. یک لباس آبی. ثوب ازرق ثوب أزرق. يك لباس قرمزي. ثوب أحمر. ثوب أحمر. يك لباس سايبز. ثوب أخضر. ثوب أخضر. يك كيف سياح. شنطة يد سوداء. شنطة يد. سوداء یک کیف قهوه ای. شنط طیبد بنیا. شنط طیبد یک کیف سفید. شنط طیبد بیضا. شنط طیبد بیضا. مردم مهربان. ناس لطفاء. ناس لطفا مردم با ناس مهذبون ناس مهذبون مردم جالب ناس مهمون ناس مهمون بچه های عزیز اطفال محبوبون أطفال محبوبون. بعد شهاء بأدب. أطفال وقحون. أطفال وقحون. بعد شهاء خُبوا مؤدب. مؤدبون. أطفال مؤدبون.